الحديث Bid 3 Troisième leçon Deuxième partie والسلام <t> محمد <'intro> لما تأخر الطلال؟ تأخروا لأن المطعم فتح اليوم متأخرا في أي ساعة يفتح المطعم كل يوم ومتى فتح اليوم؟ يفتح المطعم يفتح في ساعة سادسة إلى رابحة وفتحه كذلك إلى ربعا الى ربعا نعم وفتحه ثلثا وماذا؟ وفتحه لماذا له انت كم فتح في أي شهر ولد النبي صلى الله عليه وسلم Voiidaa viihtyä vuodessa. Viisi vuotta. Viisi vuotta. Viisi vuotta. Viisi vuotta. Viisi vuotta. Viisi vuotta. Viisi vuotta. سنة. الآن تسمع النبي صلى الله عليه وسلم مولدا قبل ثلاث وخمسين سنة؟ أكذا؟ لا عام دي خمسين عام عام وسنة قبل التاريخ ما ما ت في بعض الهجرة في المدينة Là tu en train de te dire que le, le prophète sallam est né il y a 350 ans. Alors ça rien ça, ça? le, euh, euh, euh, le hijrah, avant il hijra qu'un hijrah al 1434 mia wa mille quatre cent trente-quatre ans. Mm. ولادة لكن لأن هو هو هذا. كم عاش في المدينة؟ عشرة. طيب كم كم كان عمره حينما توفي صلى الله عليه وسلم؟ سلام ثلاثة وستون. طيب تنقص عشرة يبقى كم؟ ثلاثة وخمسون. فالآن تزيد 53 إلى ألف <تصفيق> Ah? Uh, uh, uh, uh, hmm. Un a plus 53. Et On fait un cours ou un cours de maths Je n'ai pas parlé, mais tu as compris que compris Non. Qu'est-ce que Mafaimta? as a une Il y a combien de temps à Medina Mais Jina, Ashra Shenin. Ashra Shenin, ans. t'as la Il est mort, il avait quel âge Ça veut dire qu'il est parti, il avait 53 ans. Voyez Donc toi, tu prends de la date de l'Igéra, qui est de 1434 ans. Ça, c'est la date qu'il est parti. Donc tu as eu 53 ans de vie qu'il a fait avant, et toi, le nombre d'années exactes, il est né. في الدرس الآتي سأسألك أنت تمام سادسا أين قتل عمر رضي عمر قتل في المسجد من الله أي سورة تكرأ في كل ركات هو وأي سورة تكرأ في كل رقعتين مكتبو أيو وصحو أيه مفرن بي مقدم تقرأ تقرأ سورة الفاتحة تقرأ إيش سورة الفاتحة سورة الفاتحة ما سورة سورة قراءة سورة نافعه نافعه ثامنا من الذي صدق كتابه ويدريس الذي سورة كتابه ما ويدريس هو من هل ويدريس إجلسوا يفتحوا الكتاب كتابه كتابي أستاذ؟ كيف ما ويدريس Ah non, Sudika, qui dont le livre a été volé, celui dont le livre a été volé On a dormi Sudika qui t'a الماضي أي وزناتي <تصفيق> الفعل الذي قلنا معنف فعل <تصفيق> نعم والمضارع أنا وزنا فعل نعم يضرب يفعل يدرب. يفعل. <تصفيق> يفعل ما يعرب نائب فاعل هو مرفوع نفسه يعرف من الثاني مره اليوم ابن الأفال في الجملات اليه المجهوله الاولى عندك يقول جملة عادية ثم مع تغيير أما عم... أما سألك المدير أما سؤيته لا سألتك أنت عم... إذن أما سؤلته سؤلته قطعهم المزمن بالمسدس و continuu continu euh continu بالمسدس نعم المسدس معه مسدس المسدس نعم بيستوله بيستوله يعني كل الكriminels devenu ils sont Lallus Faloun, Al-Sababi Ta'Afirin. Lallus Rabian. Miksi se, että se, että se, että se, että se, että se, الله مراقب يا ايمن الان ها لما لما اوقفتم الى ايوه خميسن ضربنا برج بالعصر ضربنا ضربنا لو ضربنا بالعصر Nuhlipna bilasar. Surirtu Saadisen? Sarani al-khabar. Surintu al-khabar. Surintu. Bilasar. se on sarani. نحو ما عاشرا استخدام من الدرس الأفعال المبنية للمجهول وذكر نائب من كل واحد منها <تصفيق> تفضل <تصفيق> نعم Nam. لا Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. تحت تحت السنة يحرف الفاعل مع شيء قبل قتل نعم هذا هو ذي قلت كنت قتل ثم أبا ذي قلت لا في قبل بعد, بعد يخذفوا ووحيد تحت يسمى, يسمى من سمي أو بل من سمى يسمي يقول يسمى ثم قبل تحت قتل يختلف لا يحذف قد خذنا يوظف تحت يسمع ثم خلق ثم ثم تكره تكره نعم تقرأه نعم ثم يبدأ <تصفيق> قبل. قبل في الآية <تصفيق> نعم ثم <تصفيق> <فمّا>. في الحديث لا <تصفيق> يبدأ <تصفيق> نعم يوردا ثم او على شيء يمكن اقول بايش هل اي واحد يمكن ايو يش يش حد يمكننا طيب واحد لكن ذكرناه قبل يسمعه. نعم يسمعه طيب نقول في الثاني عشر يقول تغذف الألف واللام من العلم المقترن بهما عند النداء نحو الحسن تقول يا حسن Hada minä ahkamaa nidaa, anna l'isem al-mukhtarin bialifollem, l'nu kiie, kiia alifollem. Mas kun apel, maalavu alifollem. Iza noudiya bilyya, bilyya. Kaifin misail, taakul al-hasanu. Al-hasanu isim. Sias, misail, isimu al-hasan. Iza nadeytahu, laa taakul Alifollem on enlève le lifolam dans le lida. interpelle les noms propres suivants. Ya Ya Naam. Ya بعد الاسم بعد الاسم Se يعني vain تقول لي ما El-nasaad, la-partenans. Il-haqo yyään mushadadatin fi-akil ism lietadulla ala nasbatih. Yani tajalli yään mushadadah fi-akil ism hatta yin saab ila mekään au-shay, muayyään. Pour faan kunnatta suda la-partenans muojuuta yhä, ala kumshadadah ala färdämmo. الهند مثلاً. هند اسم بلد فكيف تكون الذي ينصب الى الهند الهندي هندي اندي وانتبهوا هنا ما في ثقل هذا ما هو اسم منقوص هذا ما هو اسم منقوص انتبهوا لهذا فتقول هندي كما تقول مثلا جاء هندي هنا فعل مرفوع رأيته هنديا به صليت على هندي اسم مجرور العراق لغة عراقي نفس الشيء فهنا جليا تدلول النصب ترجع للبلد والنصب ليس في البلد فقط في أشياء كثيرة مثلا سلفي من سلف والعكس حزبي من حزب تبليغي من تبليغ إلى ذلك يقول أنصو بالأسماء الآتية يعني معاليا السودان كيف تقول الكويت اليابان الدين ستقول هذا أمر ديني C'est une affaire religieuse. Al-nahu, c'est un homme de grammaire, une personne de grammaire. Al-talihou, c'est euh, un historien. <سؤال> النبي تكون لذا نبوي من النبوة الذي ينصب لاسم الذي في آخره تمربطه تغذفته وتتبه الياء مباشرة إذا تفعل نصب أموك تمربطه على فن يتعلم لذلك يتعلم لذلك يتعلم لذلك يتعلم لذلك يتعلم لذلك مثلا هنا نبوي نصب لماذا؟ Nubuwe as-raan. Nubuwe ternihelleen nabiy. Meselaan Al-medina. rajul minin medina kiftee kul? Medine. Min Mecca? Meckiyun. Meckiyun. Min... Jutta? Jadiyun. Min al-kahira? Kahiriun. الأخ من الأخوة تقول أخوي فتن تينشوف فتنل يقول يستخرج من الدرس أمثلة للنص على الدرس الآتي يا قليلة في الدرس تجدون الأسماء التي في أي النصب خمس عشر أخرى أخرى أخرى جم أخرى فأخرى ستعجل دي أخرى. وأخرى ما هي؟ نعم نعم عيوان لكن ما هي؟ أعطوها كل نصف؟ أخرى أي مؤنس آخر طيب فمؤنث أخرى والجم المؤنث وأخرى وهي ممنوعة من الصرف قال تعالى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ Donc celui qui parmi vous est malade ou en voyage qu'il compense par d'autres jours. y Celui qui n'a pas pu jeûner à cause de maladie ou de voyage il rattrape jours. لأنهم ممنون من الصرف وما هي العلّة والسبب سيتيّة شل... إن شاء الله في, في ما بعد في الكتاب أما الألمات لكي في مثلاً تكون آآ... لنا أيام مثلًا هذا اسم ماذا غير عقل فلماذا جاء أخر هنا أنا ما أدري نعم أعصر من الجاكوة أيام أخرى لأن كل عاقل يجمع العقل يوجد مفرد من الناس Je ne veux pas avec un jam. Mm. Mais des fois, tu peux venir avec un jam. Mais les l'éric, je ne connais pas. J'ai arrivé dans le cours N souvent, ça vient. Quand tu as un jam à Iraq, et son CIFA, ou ce qui vient derrière, c'est pareil, ça va être un jam 1 euh, Jam 1F. va pas être tout Maintenant, les arbitres quand tu peux, quand tu peux pas, ça, je ne connais pas. فهمت؟ ما أدري متى تفسر يعني تجل الدم والنف أو ما ت ما هو ممنوع. ما أدري هذا. سادس عشرة. تأمل مايالي على تصريف في استطاع Conjuguemos استطاعة. استطاع veut dire pouvoir. Il y Istata'a. istataa qui veut dire pouvoir. Pouvoir. Passeleen, <taville> Man yestati'u annyaktouba derse <wadihin> peut, ou on peut dire en mesure où est capable, décrire le cours sur le tableau avec une écriture claire. Ouna yaktouba fatha? Aabaabak. Oum. Ma'an yastatio on yastuva al-darsa ala saburaa. ala hafruun ala. ya es capable de conduire un camion au zubair? Saakya voi, ja hän kamioi. Tällöin tämä lähetys on piirretty radin. Lääkärit eivät voi lukemaan sitä. Voitko lukemaan sen? Joo. Joo. Joo. Joo. D'éficient, d'éficient de, de mauvais. Rabbian, veux laver ses vêtements aujourd'hui au Veux-tu laver ses vêtements aujourd'hui O Leila? tu افندم نعم لنوم اللي افله 5 est-ce que ça veut dire que ça الكتاب كل يمكن أكبر سلط. المضا... الماضي صلى في الرباعي كتلة. أصلا هذا الفعل ليس ثلاثي في ال... في الواقع. تقول صلى يصلي هذا المضارع. صلي هذا الأمر. مثلا أصليت الظهر يا حسين أتشفي لصلاة الظهر أو حسين فهنا أصليت ومبني. على ماذا؟ على السكون لماذا؟ لأن تصلا بيت فاعل. كما أخذنا في أحكام البناء في الفعل الماضي وهنا في الماضي إذا تصلا على الفعل بالدمير صلى الأليف ينقلل يا ja tekee l'asli, ja ylän. Älälifi Salat, ylän. Salaita, taakul. Saniyän, salaitu fil mazidil al-haram wa fil mazidil al-nabawi al-sherif. On kia dit, wa uchibu a nous salia fil mazidil al-aqsa biizhnillään. On kia dit, filha salat dans le mazidil al-haram et dans le mazidil al-nabawi, le noble فهنا أحب أن أصلي الفتحة ضائرة لأنه ولنا خفيفة ما في ونا ما في ثقل كل فتحات أضر وإلا تقول أنا أصلي مثلاً أنا أصلي مرفوع والضمة منع من ظهريها الثقل رابعا صلي بنا يا شيخ أني من نصلي بناو وشيخ. نصلي وفي ماذا؟ أم. أم. ممني على؟ ممني على نسق كل. همم. معناها ركثرة؟ لا يا لا في في التفسقين. أينه؟ يا لما في العام كذا. يا لا يدور. أين الحف الساكن؟ صلب. ان احس انا لا ما فهم انا, أنا... أنا سكنان الان سكناني من ال... العصر آه... الصلالة. الصلالة. مم... صلاله صلاله نو ومصر يعني لأنه أصلاً أنت في الدراك للصلاة أو أربع حروف لأنه في صد إثنين نام والألف ما هو هذا؟ أبو رحمن مبني لها ماذا؟ السكون أنت كذلك؟ تم وفق معه؟ كيف مبني السكون؟ في كثرة؟ لا يوجد لها مبني على أيها فعيدين ومممني لماذا ما هي قاعدات التي أخذناها في في الأمر في الأمر إما ممني على القاعدة على ماذا وممني ممني على على ما يجزن في في المداري هذا في الصلب يصلي Aiin on minä lafaloa, se on jokin tuota verppiä. la? Mä et oo sitä, mitä on. Se حصف الحرف عندي اصل الفعل لا ومبني على اصل الفعل وهي على الياء المحذوفه رابعا لا تصلي الفرائض في البيت لا كنتوا صلاه دي صلاه obligatoire هنا لا نهي حرف جزم وتصلي في المزم بلا وراء جزمه اا انا الحرف وعرفه العين حرف فعله خامسا لما اصلي العصر هنا لما هذا حرف في Tavua ykua, rajjewa diil-ahkeen. Thamina achar. Hadehi asma al-shuhur al-arabiyya, le nom des mu'arab. Wa kata diil-ashhur, muvjuda kodilislam. safar. ثالثاً ربيع الأول رابعا ربيع الآخر ويقال الثاني ربيع الآ أو كل ربيع الثاني خامسا جمادى الأولى هم كتبوا جمادى هنا وجمادى لَألف مكسورة. جمادى الأولى. نحن في جمادى الأولى وداخلنا في الثانية. سادساً جمادى الأخيرة يُقال ده جمادى الثانية. وَيَبْيَوْكُونَ جُمَادَةً ثَانِيَةً وَنَحْنُ دَخَلْنَا فِي إيش؟ نقول لا لا تغسستن ذا كل كليهما لا أخرة وثانية سابعا رجب ثامنا شعبان تاسعا رمضان عشرة شوال حادي عشر ذو كذل وثاني عشر ذل الحجة الذي فيه يكون فيه الحج فانشالله تحفظون هذه الاسماء وتستعملونها دائما لنا نشتم يعني فبراير ديسمبر ابريل ماي جوان ولا هديت تقريبا الجدار اللي بيكونك حاجه تستعملها استعمل هذه هذا تحفظوها ان شاء الله 19 ما يلي. إما كذا كذا كذا وإما كذا وكذا كذا ثم نأتي بمثال تحت الاسم في اللغة العربية إما مذكر وإما مؤنث فعزل إما بعض الناس أدخلوها في حروف العطف حروف العطف وفي الحقيقة ليست منها لأنك لا تجيد حرف عطف متتابعين انظروا الآن عندنا إما كذا كذا ثم عندنا و إما لو كان هذا حرف عطف كيف قالنا النوى ثم إما بعضه وهذا ما يجوز متى تبي حرفين عطف متتابعين فالصحيح أن العطف يكون مع ال فقط وإما تسمى بحرف تفصيل وتتصير نسيت أحد وما بصاد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 Akara ylttärjemme, soit ou soit. Thanien, imma tazuruni wa imma azuruk. Soit tu me visites ou soit je te visite. Thanien, Ibrahim, imma maridun wa imma musafirun. Ibrahim, soit malade ou soit en voyage. Yäkul, adkhi imma fi thalassi jumalin min inchaik. Tastamil imma, enta, taktub thalassi jumal, wa tukhila fiha imma. على ذلك الدرس الآتي في البيت عشرون الحرب كلمة الحرب مونثة تقول الحرب العالمية الأولى الثانية والحرب أهلية والحرب سمو في ميناء تقول هذه حرب الحرب العالميه العالميه الاولى هي مونديال بروميير غارمونديال والثانيه والحرب الاهليه سيغوار سيفيل وحرب كلمه ونفق 21 هات مداد الافعال الاتيه No, la daa euh la daa no. no, no. no. c'est mort donc que on nam ce que l'oral c'est la roulade mada la fois il va pas être monter on ne va pas utiliser là on va dire radda yagud dou ha vous sais quoi radda yagud c'est mort vraiment que les dents comme un enfant pourrait le faire ou un chien pourrait le faire la daa adaxbi الثلاث السم شوشن دو فينا مره في On ايه هو اش texte. هو قطن يعني No, se on baa. Se on debout. Adrien on siibaut. Se cest dressing, se on dressing. Se on dressing, se on dressing. Se يصلبو معنى كثيف منع يمنعه نعم منع يمنعه نعم منع يمنعه نعم منع يمنعه نعم Guerre jour c'est C'est quoi le jour Jor jour N'am Na Jam mitä teet? Mitä teet? Mitä teet? Mitä teet? Mitä teet? Mitä teet? Mitä teet? Mitä teet? Mitä teet? Mitä teet? احذاء انا اعرف احذيه احذيه ايش هذا هذا حذاء حذاء في شوزور نعم قد تستعمل في على جنب شاحنه سنكمل نعم شاحنات نعم تدخل كل شواحن مثل قاعده لسه الذي يسرق في البيت. يدخل بيتك ويسرق فيها فيه. ناس الطا ليس يعني يسرق عام. لا ما الموضوع عام. لس والذي يسرق في الداخل. كم يهلا؟ جمل سوس. دين. دين روجو. ما هو الجم؟ جم سأديان. مالبس نعم الجم نعم نعم ملابس حديث, حديث, أحديث حديث أحديث أحديث أحديث أحديث نعم لو لو وعدت معاني قد يكدت معاني جديد كذلك حديث يكونوا إذا كان معنا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا الجمع الساوى الجمع سوا في قرآن لا حديث كلمة رجلت تقول هدثاء مم. طيب ثلاث وعشرون أدخل كل كلمة مما يأتي في جملة مفيدة هذا سيكون في البيت صلى صرق منع سر انتبهوا سرى هنا ومغير صغى الحرب معظم ابن كذا وكذا سنة لأن يابو عناش يقول رابع عشر في ثلاثمية لذ مية مجرور بالضافة أما ثلاثة فيعرب بحسب العمل هنا تقول ثلاثمية الجزء الأول من العدد ثلاث. ياخذ يلا ما احتاج له يكون مرفوعا او, منصوباً أو نعم، الظرف مقدم على خبر مقدم وظرف. هنا ثلاثة مرفون الممتدة. ب أريد ثلاثة ريال. هنا ثلاثة منصوب لأنه مرفون به. من الفعل أريد. منصوب وعلامة نصبه هي الفتحة. جم اشتريت هذه الساعة بثلاث مئة. ريال، فهنا ثلاثة مجرور بالباء بحرف الجر، وعلامة جره الكسراء ضيّر آخر، وميثرو ثلاث مئة أحواتها أربعمئة وخمسمئة إلى تسعمئة نفس أحكام، نفس والمعدود الذي يتبغ مئة ما يعربه.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 انظروا نقول عندي ثلاث مياه عندي ثلاث مياه ما رأب ريادين؟ ها ايه اللي اللي منصوب الآن في هذا ريالين نايل ريالين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 Majamaan ja kuinka tiedät, että se on mudaf ja mudafille? Ilmaa, että vaikuttaa, että nimenkun mäjruul on ilmaa, että mudaf. Onko طيب يا كدي كرر الاعداد فيما ياتي في هذا الكتاب في هذا منها Joeni yani luki 400. Ja niin ona 5. Aluvalle, mä yarabu 500. Tässä kirjassa 500. Muutetaan. Muutetaan. Nämä. Muutetaan. Nämä. Muutetaan. Nämä. Muutetaan. Joo. Joo. 500 500 Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. تسعة تسعة مية تين دو دو دولا تسعة مية تسعة مية أنا مية لماذا؟ لأنه هو تذا لا، اه تبدأ يسوي إقبال الناس، أذكره الآن، نو ما كذا ثمانو ثمانو se on muita. Ma'i, arabuhu. Issu, ismu, ismu, ismu, arabuhu, bi'i, bi'i, b ta'i, ta'i, ta'i, ta'i, ta'i, ta'i, ta'i, ta'i, ta'i, ta'i, طيب 100 تسعه وخبر اربع مربعه اشتريت هذا هذا نعم 8 اسبوع اصلي امم Ja ensuite, bon, 900 Tau alibin. Tau alibin. Ah, tu dis dans, section 600 élèves. Mia, siitosi havaa. Havaa? Onko muttaa? Anna. Onko muttaa? Ei, joudus siinä, siinä tämä koulia. Onko muttaa? Alla, al, al, al, al, al, yadru al on no, لماذا هو مرفوع؟ لا هذا شبط يعني هذا هو مفرون نبي مفرون يدرس في كل لا, لا بس في عدد كل ياتين ما هو في في ما في Sittu. Sittu. Faailun maafua. Faailun. Khamisan. Jittu ila al-medinati nabawiyya. Liati. Liati. Waelfin. Liidijera. Jussi venu al-medinati. L'an. 1400 legende lajera. On ihan juhlaa al-Faid Ismu'l-djins Jem'i-yun Wa ismu'l-djins Al-jem'i-yun Wall-lazhi Yufraku Baina Wa-baina Wahidihi Bil-ya Au-bita Donc il-ya-hu Ça un groupe Un ensemble Juif Et tu peux le définir entre lui Et son singulier Du fait qu'on ajoute un Ya Ou un ta مثلا أمثلة الإفراد باليهو تقول يهودي عرب تقول عربي روم تقول رومي ترك من تركيا تقول تركي انتبهوا لأن ترك ليس معنى البلد معنى الجنس بتشكر. طيب انتبهوا التركية الترك الترك نحن هنا نحن التركي إنكليز. اسم, وكو... اسم جنس، التركي، أنت. إنجليز إنجليزيون. هونا ليس الاسم هونا اسم بلاد ويش عليه اسم جنس، تمام؟ اسم جنس. الدولة لا مجموعة. Oikki on ylhä, jäsen on ylhä, samakka. Tarkuun, ylhä, samakka. Mämmän la samakka, c'est du poisson. Du poisson. Ça peut être puolet kaunen poisson. Et un poisson, samakka. Aikata. Taivät? Ta jäsen -yip. on Ta Shajar? Elifradu, Chaja, c'est l'arbre en soi, mais pas un arbre. La nature des arbres, en fait. Et un seul arbre, tout seul, bizarre. Tout faire, c'est la pomme. Par exemple, dit j'aime la pomme. Je ne sais pas si c'est la rouge, la verte ou la jaune. Il aime la pomme. Mais une pomme, en soi, tout faire, c'est le raisin. La nature du raisin. Ou c'est un raisin, un grain de raisin. Mozoul, c'est la banane. Mozoul, c'est une banane. Habbun, ce serait les graines. Habatul, c'est une graine. La femme, la Mohém. voyez, il y a un machin de la moyenne, un machin de la de ça être Пойдем